очку Qualse la murda ni ki la dami ya ilakini ki la dami ki la dami tawelta ni, te Trustee ak akoy tama easy ki not قينتنا من جنة الماء معجونة بأطهر نفس حلوة عقمهراب نبغسل باقي الرغوة طيب النفس باقي الرغوة شهدتنا تفاحت الجنة وإحنا بسلالتها نتسوّو عن الملايك تيما زيجنب طلّ الطهر بيها نتراوّو طلّ الطهر بيها نتراوّو ببّر الو ببّر الو فوق الضيان سبنا في خيفة ومن الضيوان عقدة النطفة وإن دمج حامض على يقنب ما الحلاوة بألف رشفة ماي الحلاوة بألف وعلى السفينة مع اللافة خافتنا نقصد أجل مارفة جانب محمد وهي البيتة وليترك ما إلى صرفة وليترك ما اصرح ودعني تفتحت عيني النار يغني كان تقويم التكوين لنا في شاطئ الزوق احساس ورهدوني قور يبقى نملك عقيده حضاريه ما تلقى منها اعز ورقا ما تلقى منها وجدانك يحجز اله في كل نس يبني من الحب شرايينك ينتج قلب ضايه في الدقه طينة يا كل ملاحين الدنيا يا ميه فاضله طينه طينه بذهب كانها مطليه متشرفه <متوسط> من كل عيزه بيضم في كتله ثلجيه برد قلوب قايم العيتر تصبع الطغاه الكراهيه تصبع الطغاه الكراهيه كل ادمي اتفتحت عينه ما يطير كانكوينه مناينه خلقنا من ظل الطين اول تعلم ان سعيدها فصولها ربع من تنتهي ترجع وترجع واحنا يكفينا بس واحد فصل الربيع هذا يلي اسمها هذا يعني جمع المواد في طول العام ما يخلي ارصاده تتواقع تظل محبه اللي سحر ما ينزرعين باع كل ما <تصفيق> راسم مفتونه ناقصها فارس تعرفونه للطيور تي ترقب ايظهر مهدينا باغصان زيتونه باغصان زيتونه وشيع ومن الفرح بيزودونا غيرتنا تطلع جنوني منخلي الشعب يشوفونا بدا جنونا